119. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 110. أولئك هم المؤمنون حقا 111. لهم درجات عند ربهم قَالَ جَك رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْذَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى يبتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين 111. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 112. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لَكُمْ فاستجاب مُمِدُّكُم أني ممدكم بألف من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 إِذ يُغَشكُمّ عَسَأَمَنَةَم مِنْهُ وَيُونَزِل وَلَيْكُم مِنَ السَّمَئِمَا أَل يُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم وَيُذْهِبَ عَكُمْ رِجِزَ الشَّيْصَان وَلَرِّطَعَلَ قُلُ بِكُمْ وَيُتَّتَ بِهِ الأأَقُدَام 111. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 112. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 113. ذلك بأنهم 111. ومن يشاطق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب 112. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار 113. يا أيها الذين آمنوا 119. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأببار 110. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله 119. فقد مِنَ بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 110. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 111. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 112. إن الله سميع عليم 113. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 114. إن وَإِن وإن تنتهوا فهو خير لكم 112. وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 113. يا أيها الذين آمنوا 119. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 110. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون